يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول الله سبحانه يسأل من ارسلنا من قبلك من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون كيف يكون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للانبياء قبله هل ذلك في الاسراء والمعراج؟ يسالهم بالرجوع الى كتبهم يسألهم بالرجوع إلى كتبهم وإلى سيرهم ودعوتهم أن يعرف هذا نعم